124. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل 125. ألا تتخذوا من دوني وكيلا 126. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا 127. وقضينا إلى بني سُرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شديد وكان وعدنا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثرن فيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسئتم فلها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 سَانُوا بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مبصرة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 111. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 112. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنت نعذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفا فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القون فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القون من بعده وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فِيهَا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما 124. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 125. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 114. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 115. وللآخرة درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا 117. وقضى ربك ألا تعبدوا 111. إلا إياه وبالوالدين إحسانا 112. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 113. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 114. وقل لهما قولا كريما 115. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة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 119. وأن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا 110. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا 112. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسقها كل البسر فتقعد ملوما محسورا 113. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 119. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 110. نحن نرزقهم وإياكم 111. إن قتلهم كان خطأا كبيرا 112. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا لا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده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 111. إن السمع والبشر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 112. ولا تمشي في الأرض مرحا 113. إنك لن تخرق الأرض تبلغ الجبال طولا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 أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيْمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ أَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا النَّبَتُ رَأَىٰهُ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ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 ان تن يفقهوه في اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولله على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا 119. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 117. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا 118. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 119. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما يكبو في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيلغيظون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغن 111. إن لبثتم إلا قليلا 112. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن 113. إن الشيطان ينزغ بينهم 114. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 115. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم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 117. أو معذبوها عذابا شديدا 118. كان ذلك في الكتاب مستورا 119. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُؤْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِبٌنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ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 115. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخينك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 111. وكفى بربك وكيلا 112. ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما 113. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه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 111. فيرسل قَاصِفًا قاصفا من الريح بِمَا بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 112. بَنِي آدَمَ بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير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 119. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 110. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره 111. وإذا خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا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 124. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 125. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأطجني مخرج صدق 126. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا 127. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 112. أوحينا إليك 113. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا 114. إلا رحمة من ربك 115. إن فضله كان عليك كبيرا 116. قل إن اجتمعت الإنس والجن 117. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله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 119. وبعث الله بشرا رسولا 110. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مقمئنين 111. لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا 112. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم 113. 126. ومن يهدي الله فهو المهتد 127. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 128. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما 129. مأواهم 119. كلما خبت زدناهم سعيرا 110. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا 111. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا 112. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 113. يروا أن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 119. وكان الإنسان قتورا 110. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 111. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم 112. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا 111. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر 112. وإني لأهمك يا فرعون مثبورا 113. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن معه جميعا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 114. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا 115. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا